ونط ا ف و ن ا ل أ س ت ا ذ طليب ا ل أ ط ر ي ف